فَقَد آتَنَا آلَ إبْرَهِ مَ الْكِتابَابَ وَالحِكمَةَ وَآتَينَاهُ مُلْلكَ ن عظمَا فَمِنْهُم مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنهُم مَصَددًَّا وَكَفَ بِجَهَنَّ مَسَعيرَ إَِّينَ كَفَرُوا بآياتِناَا سَوفَنُ صْلهِ مُ نَار ذَوْفَ نُصلهِ مًَُا كل ماَا نَضجَتْ جُودُهُم بَددللناهُ جُودَ غيرَهاَا لَذوقُ العذاابَ إِ اللهَّه كانَ عزيزًا حكيماً.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 يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتموا في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا